بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميب تلك ايات الكتاب المبين لعل كافر نفسك الا يكون مؤمنين إِنَّ شَأْنَنَا نُنَزِّلُ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتِ الْأَعْنَاقُ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَئُوسُهُم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَن كانوا به يستهدئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل دوز كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 وَلَهُمْ عَلَيْنَا يَذنبوا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُوا قَالَ كَلَّا اذهب بآيَاتِنَا إِنَّ مَنْ عَفَا مُسْتَمِعٌ فَاتَّبِعْ يَا فِرْعَوْنُ فَقُولَا إِنَّ رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بني اسلام قال الم ن ربك دينا وليدا ولبث فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانتم من الكافرين